بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يرد اليتيم ولا يحب على طعام المسكين فغير للمصلين الذين هم عن صلاتهم كانوا الذين هم راءون ويهنعون الماعين